الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله أضل أعمالي God Yeah. Oh uh -huh. No. Amen. تتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن فيحفكم ها أنتم ها تدعون لتنفقوا تدعون لتنفقوا